إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ بالسور فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إِنَّ جهنم كانت مرصادا للطاغين ماذا اللابتين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وثاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَدُوقُوا فَلَا نَزِيدَكُمْ إلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَذَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَايِدَ التَّرَادُ وَكَأَسَن لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما وما بينهم الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء واتخذ إلى ربه ماذا؟ إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترا